همين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَامًا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارُ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 كَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مما قتلكم ان انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتتنا ثم انتينا واحيتنا ثم انتينا قاعدفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج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 يوم التلاق يوم هم بارزون لا يوحفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهام وتجزى كل نفس بما كتبت له المليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كعظمين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 ان الله هو السميع البصير